Wasuha, wasuha, wasuha, wasuha, so her سوهب دماتي الحيت هاي الواحت لاجلي الدين في لونك uz ho hai uz ho hai tune aney aney قديمت لا السحر ز نور الزهره واسوها واسوها بتعجازي فيك يا ربي هم يحتار yadar samoh hai samoh hai samoh hai samoh ashho de matlas razno ya zahra wasuha ashmi عرش يظل لام de matlas aznuznuz wa suha بلوني يذكر مصيبات لابني SEMHUHE SEMHUHE SEMHUHE SEMHUHE WIBGARUBIYILHHEK MAMRUD KADDIMET مباحيل حالك يا حال من قال محبوبك على الغاب ور شافوه شافوه شافوه, شافوه قدّي يا ولي قدّي بالمافقود All right.